ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأشاكم ربكم بالبنين واتقب من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما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 تَصدَحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّ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 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا